عن معركة من المعارك الإسلامية العجيبة وهي وقعت في فرنسا وكانت المعركة في السنة الرابعة عشر بعد المئة وذلك لتعلموا أن أجدادنا في سنة, في سنة, في سنة مئة بلغوا بفتوحاتهم في عمق فرنسا ولا تستغربوا ولكن الحديث بعد أن كان في جهة الشرق معارك اليرموك واليمامة ننتقل إلى جهة الغرب فتحت مصر كما تعلمون في عهد الخليفة الراشد الفاروق في سنة عشرين هجرية بقيادة البطل الفذ عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمرو بن العاص كان له ابن عمه لأمه يعني والد عمرو بن العاص قال هو العاص بن وائل السهمي كان له أخ من الأم لهذا الأخ من الأم ولد يسمى بعقبة ابن نافع عقبة بن نافع الفهري الذي فتح إفريقيا وعقب بن يعد في كبار التابعين لأن كان ذلك لما استعان به عمر بن العاص كان هذا سنة ثلاث وعشرين هجرية استطاع عمر بن العاص أرسل عقبة استطاع عقبة أن يفتح برقة وطرابلس في ليبيا ثم جاء عمر بن العاص وأراد أن يواصل واستشار الخليفة الراشد عمر فمنعه عمر وفي نفس العام استشهد عمر رضي الله تعالى عنه على يد فيروز أبو لؤلؤة المجوس اللعين عزل عمر بن عاص من ولاية مصر وعين الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح وستطاع هذا القائد الإسلام الفذ أن يقود الجيوش بقيادة الصحابة الذين شهدوا ليرموك كعقبة ابن عمرو الجهني ومعاوية ابن حديج الكندي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص هؤلاء كلهم كلهم كانوا في جيوش عبد الله بن سعد ابن أبي السرح وحصلت معركة من أشرس المعارك في سنة سبع وعشرين أو في سنة السابعة والعشرين من الهجرة النبوية هذه المعركة كانت بين جيوش المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح المنطلقة من مصر ومصر الفتيه مصر بالمناسبة معقل من الإسلام ولا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة ومنذ أن دخلها عمر بن عاص لله دره سنة عشرين إلى يومنا هذا هي على الإسلام فاتجه عبد الله بن سعد النابي عبد السرح سنة سبعين وعشرين بجيو بجيشه والتقى بجيش بيزنطة وهم بقايا معركة اليرموك فقد جاءوا إلى روما وسقلية في إيطاليا ومكثوا هناك وكانوا بقيادة قسطنطين الثاني أو من هم من أحفاد هرقل الذي هرب من حمص في بلاد الشام كما ذكرنا في الدرس السابق المهم كان هؤلاء الروم بق... طبعا إخواننا بالناسبة إفريقيا في أساسها لما جاء الفتح الإسلامي كانت كان يسكنها البربر لكن كان الحكام من بيزنطا او من روما او من الروم كانوا بقيادة جورجيس البطريق جورجيس وكانوا مئة الف ودارت رحى معركة سنة سبعين وعشرين تعتبر من اشرس معارك التاريخ يخوانا الى يومنا هذا لم نأتي الى فرنسا دارت معركة من أشرس معارك التاريخ الإسلامي بين هؤلاء الصحابة وجوه الصحابة وبقية التابعين وبين جيش عارم فيه مئة ألف واستطاع الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير أن يحسم المعركة المعركة سميت بمعركة سبيط الله طبعا في ناس مننا الله خلقون ما سمعوا كلام زيد. هذا أكلمك لأنه ما فاضين كويس؟ مع الكورة والغنى والفن والرقيص والسياسة ما فاضين زاتوا يعرفوا سبيطنا ولا داري عافو الصحابة لكن داري بوريك لك إنه ده تاريخ ففي عبد الله بن الزبير حسن المعركة كيف ندب فرقة من المسلمين قال لا شأن لكم احموا ظهري بس تحموا ظهري ما دار لكم أي حاجة واقتحم الجيش وكان جورديس وفي بعض المصادر تجده جو جو يقول عليه جورج أو, جو أو جورج حي بشكل هذا كان جالس في مؤخرة الجيش على سرير ضخم وعنده جاريتاني تهبباء أو أو أو تروحان له بمروحة والمعركة محتدمة وصل عبد الله بن الزبير إلى جورجيس وقتله وحمل رأسه في رنح فانتهت المعركة دأ أبوه الزبير بن العوام وخاله حمزة بن عبد المطلب وأم صفية دأ ما في الكلام وجدت صفية وأمه أسماء وجده أبي بكر الصديق. ده ما فوق كلام ثاني. لذلك قال عنه ذهبي في سيرة أعلام النبلاء لما ترجم لابن الزبير قال المحنكي بريق النبوة المبجل بشرف الأمومة والأبوة من جهة أم قاطع ومن جهة أبو قاطع أبو الزبير العوام ابن خويلد الزبير خديجة بنت خديجة بنت خويلد أخت بن تخويلة عمت وأخت أبو طوالي الزبير ابن عوامي ابن تخويلة الأسدى واسدي ابن أسدى ابن قصي وخديجة بنت تخويلة ابن أسدى ابن قصي ده ما فيه كلام خديجة حببتوا والزبير وصفيه حببتوا والزبير أبوه وأسماء بتأي بكر أمه وأوبكر من الجهة الثانية جده المحنك بريق النبوة المبجل بشرف الأمومة والأبوة ده ما في كلام قتله وحسمت المعركة وكان ذلك سنة سبعين وعشرين من الهجرة النبوية سنة ثماني وثلاثين عزلة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعين عمر بن العاص رضي الله عنه واليا مرة ثانية على مصر حتى توفي عمرو بن العاص متى توفي عمر بن العاص؟ امكن أجيب لك في مسابقة. توفي عمر بن العاص سنة 43 من الهجرة النبوية. سنة 43 ثم ااا شنو؟ بيدكم خياراتي. بس أنت أقع في ثلاث المهم بعد ذلك امتدت الفتوح وفتحت القيروان. في عين عين وذلك كله في عهد الأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان هو الذي عين عمري بن عاص هو الذي عين عقب بن نافع من سنة 84 إلى سنة 55 هجرية وفوتي وفيها فُطِحَتِ القيروان وكانت الحادثة الشهيرة وكان عقبة ابن نافع الفهري مشهورا بأنه مستجاب الدعوة وكانت منطقة القيروان الموجودة حاليا غاب كثرة السباعي والهوام فوقف في هذه الغابة عقبة ابن نافع ورفع يديه إلى السماء وأوقف أصحاب النبي سبعة أو ستة أو اتناشر على روايات مختلفة أوقفهم خلفه وبقية الجيش من خلفه ودع الله وقال اللهم إن هؤلاء وجوه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يا أيتها الوحوش الضارية والسباع الكاسرة إن جند محمد وصحبه خرجنا بلا إله إلا الله صادقين انفضت الغابة وحملت الوحوش صغارها وولت هاربة فأسس مدينة القيروان من سنة 48 إلى سنة 55 وفي ذلك يقول الشاعر الباكستاني محمد إقبال يقول لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا فكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء بتحولها حولها الأزهار قم يا بلال وعد نشيدك في الورى للعالمين وسجل الإنذار ودعي التماثيل التي قد صورت جززا ومزق عبدها الخوارة واستمرت الفتوح بعد ذلك إلى أن جاء عهد عبد الملك ابن مروان ثم عهد الوليد بن عبد الملك وفيها عبر طارق بن زياد رضي رحمه الله تعالى إلى الأندلس وهي إسبانيا والبرتقال حاليا عبر طارق بن زياد ومر بالمضيق الذي عرف في التاريخ باسم مضيق مضيق طارق ونزل على جبل يسمى بجبل طارق ونزل طارق وخاض أول معركة في أرض في أرض الأندلس منظمة كانت في رمضان في وادي يسمى بوادي برباط وانتصر طارق وفتحت الأندلس سنة 95 هجرية في الأندلس كان والي الأندلس عبد العزيز ابن موسى ابن نصير اللخمي وموسى ابن نصير هو الذي أدخل طارق بن زياد الإسلام وموسى بن نصير رجل من صالحي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويعتبر من كبار التابعين ولد موسى سنة 19 هجرية ولد موسى سنة 19 هجرية يعني شهد موسى عليه السلام كبار الصحابة فبالتالي متى بدأ بدأ المعركة اللي تتكلم عنها لسه ما جت. متى, متى بدأ المسلمون فتح فرنسا لما جاء الخليفة الأم الأموي عمر بن عبد العزيز وذلك سنة 99 هجرية إلى سنة 101 هجرية عمر بن عبد العزيز حكم سنتين من سنة 99 هجرية لسنة 101 هجرية قلب فيها موازين الأمة من أولها إلى آخرها حتى عده المؤرخون مجدد المئة الأولى بلا منازع عمر بن عبد العزيز حين عمر بن عبد العزيز على الأندلس رجل من كبار قادة الإسلام وللأسف الشديد غير معروف عند الناس يسمى بالسمح ابن مالك الخولاني كان حاكما على الأندلس عينه عمر بن عبد العزيز قتل شوف السمح ده. السمح ده خرج من قرطبة كانت الدو العاصمة في إسبانيا خرج من قرطبة وشق كل الأراضي الأندلسية حتى وصل إلى إقليم يسمى إقليم سيبان سيبانيا إقليم سيبانيا ده واتضروا السمح بن مالك الخولاني وحكم بالإسلام إقليم سيبانيا الآن في فرنسا يعرف بالريفيرا منطقة الريفيرا الريفيرا دي ما من ديك ما دي الناس موهيم أي حاجة في أوروبا بيجيبوها الريفيرا دي ما حاجة سودانية بالناسبة كويس؟ الريفيرا منطقة سياحية على الساحل كانت إقليم سيبانيا حكمها السمح ابن مالك الخولاني وقتل السمح ابن مالك الخولاني في جنوب غرب فرنسا قتل شهيدا في يوم التروية المسلمون في عراء في, في في ميناء هو يجاهد في سبيل الله حتى لقي الله شهيدا في فرنسا يا أخوانا أنتو لازم تعرفوا أنه في نجال شالوا الدين دوما شبهه فرنسا كويس نحن حسا فرنسا بجينة وبتاء بتأمرنا وما نقدر نقول حاجة يا أخي نحن حتى ما سمينا الريفيرا ما سميناها ااا إقليم سيبانيا ما سمينا سيبانيا سمينا الريفيرا فالسماح ابن مالك الخولاني استشهد سنة ثنتين ومئة مئة وكم مئة واثنين بعد داك في في في أكام الحر ابن عبد الرحمن الثقفي وعذر ابن عبد الله وأيوب ابن حبيب الفهري مجموعة من الحكام حكموا لكن السمح كان مميزا لأنه غزا فرنسا في العمق بعده جاء رجل يسمى عنبسة ابن سحيم الكلبي وعنبسة وصل إلى منطقة سانس على بعد ثلاثين كيلو من باريس وصل أنت قائل ماشي تفسح بجيش اخواننا لما أقول لك وصل على بعد ثلاثين كيلومتر من من باريس لم يكن متنزها ما ماشي تفسح هذا كان بقي بجيش وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا هناك حتى جاءت سنة مية واثناشر هجرية عين عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي أميراً على الأندلس وعاش في جو من المتناقضات بدأ المسلمون يفترون عن الجهاد ويبعدون عن الدين فجهز حملة عسكرية وخرج ليغزو فرنسا فكانت معركة بواتيه أو معركة بلاد الشهداء التي وقعت في شهر رمضان من سنة 114 هجرية. ده تاريخ لازم تعرفه. هذا تاريخ ينبغي أن يعلم. خرج عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى من قرطبة. سار كم بجيشه؟ أول حاجة كان جيشه 50 ألف. سار من طليطين من من قرطبة ألف كيلو. وصل منطقة سما منطقة بودرو أو بورو واحتلها وكانت تحت قائد صليبي يسمى يودو فاحتلها اسمه شنو؟ بندور؟ بوردو؟ احتمال العرب بيغيروا في, في, في, في, في, في, في, في, في الاسماء بتاعت الفرنجا. والف... والفرنجة بغيروا في أسماء المسلمين برضه يعني حسن الخواجة ما بقول محمد بيقول شنو محمد شنو محمد ثم بيقولوا بودرو أو بورو فوصل إليها واحتلها وهزم الفرنجة لما يقول أخوانا في كتب السير وال... والأخبار والتراجم لما يقولوا الفرنجة دين الخواجات الفرنجة دين منهم دين خواجات هزم الفرنجة في هذه المنطقة وعبر نهر الجاور ولا ايش مش النهر مش في نهر الفرن اسمه شنو ما في نهر زي ده كويس عبر احتمال يكون اتغير الان اه عبر النهر وكان على بعد 100 كيلومتر من باريس قتل السمح بن مالك الخولاني في جنوب غرب فرنسا واستشهد عنبس بن سحيم الكلبي في شمال فرنسا في منطقة شنو؟ سانس على أبو عدو 30 كيلو ووصل عبد الرحمن الغافقي وين؟ إلى, من... إلى منطقة آه... من... تجاوز منطقة تسمى بورد في منطقة بين بور وبواتيه وقعت معرقة بلاط الشهداء لما سمعت أوروبا بهذه الحملة العسكرية الضخمة خمسين ألف خمسين ألف يا طارق بن زياد فتح الأندلس بسبعة ألف سبعة ألف الآن كم خمسين ألف ندب البابا وندبت أوروبا أقوى قائد عسكري عندهم يسمى بشار مارتل شار مارتل خرج بأربعمية ألف ثماني أضعاب شنو؟ الجيش شنو؟ آه؟ الـ الـ الـ الـ الإسلامي والتقوا في منطقة المعركة تسمى بمعر الفرنجة في كتبهم يسمونها معركة بواتيه والمسلمون يسمونها شنو بلاف الشهداء بلاط قصر في المطقة دي في قصر ولكن استشهد في هذه المعركة كثير من المسلمين استشهد عبد الرحمن الغافقي القائد الرباني في رمضان جاءت المعركة بعض المصادر تقول استمرت المعركة عشرة أيام عشرة يوم وبعضهم تقول أقل مدة استمرت المعركة ثلاثة أيام ما حتى كويس انتصر المسلمون انتصارا باهرا لكن في فتوحاتهم من قرطبة ألف كيلو ما مروا على مدينة إلا فتحوها وحملوا الغنائم كانت الغنائم تثقل الجيش لما صاروا في المواجهة قبل بداية المعركة استشأ قال الجيش لعبد الرحمن الغافقي نرجع بغنائمنا إلى الأندلس وإلى قرطبة ثم بعد ذلك نعود لقتالهم فقال عبد الرحمن الغافقي ما خرجنا للغنائم قلوا إن إحنا ما جينا لشان الغنائم جينا للدين وفعلا جعلوا الغنائم في مؤخرة الجيش وفي ثلاثة أيام انتصر المسلمون خمسين ألف على أربعمائة. إخواننا دائما الفكر الأساسية في المعارك الإسلامية أن الجيش الإسلامي ولو هزم هزيمته لا تكون أصلاً ساحقة والأسر فيه قلة وال والكفار إذا هزموا هزيمتهم تكون ساحقة. والجيش الإسلامي قوي دائما وعنده ثبات شيء عجيب رجال ثبتوا لكن القائد يودو الذي كان على منطقة بوردو جاء والتف حول الجيش وهاجم الغنائم هاجم الغنائم ارتبك الجيش الإسلامي ورجعوا ورجع بعضهم يدافعون عن الغنائم هنا حصلت ثغرة في الجيش الإسلامي فحصلت مجزرة في المسلمين وانقلب النصر إلى هزيمة وتكررت معركة أحد مرة ثانية في بلاط الشهداء نفس المشهد الغنائم كانت سبب في الهزيمة والآن الغنائم سبب في هزيمة ساحقة وسميت ببلاط الشهداء لكثرة من قتل في المعركة من المسلمين في معركة بلاط الشهداء وكانت في شهر رمضان المعظم واستمرت إما عشرة أيام وإما ثلاثة أيام معركة من المعارك الضارية ولكن ما نجى المسلمون إلا تحت جمح الظلام بدأ الجيش الإسلامي وقد قتل قائده عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي ورجعوا والمفاجأة أن جيش الفرنجة بالرغم من عدديته الكبيرة وبالرغم من أن جيش الإسلام منهزم ما فكروا في متابعة الجيش ولا في مطاردته خوفا على أنفسهم بس ربنا فكهم ناس جون في بلدوس بس ربنا فكاهم ما في زول كاستز والثاني بس قالوا بس ربنا فكان قال مؤرخو الفرنجة لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لدرس القرآن في إكسفورد كان أوروبا كلها بقت مسلمة لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ربنا عنده حكمة سبحانه رجع الجيش وانتهت بذلك معركة بلاط الشهداء وقد سقت لك مسيرة طويلة جدا بدأت مختصرا إياها من سنة عشرين حيث فتحت مصر إلى سنة مية وأربعة عشر حيث واقعت بلاط الشهداء اتفي بهذا القدر وغدا ألقاكم مع معركة جديدة من معارك التاريخ الإسلامي وإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي يقول هناك أحد المرضى يريد أن تدعو له بعد الدرس نسأل الله جل وعلا أن يعافيه وأن له بين الأجر والعافية وأن يعجل بشفائه اللهم رب الناس أذهب عنه البأس اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته